بسم الله الرحمن الرحيم تشهد وزارة الصحه منذ ان تولى قيادتها صاحب المعالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح حراكا كبيرا متواصلا يهدف الى تعزيز قيم النزاهه والشفافيه ومكافحه الفساد المالي والاداري وذلك من خلال تعزيز دور الادارات الرقابيه في هذه الوزاره والتي ياتي في مقدمتها الإدارة العامة للمتابعة وكانت أولى الخطوات في بناء هذا الدور الرغبة في أن تمسك المتابعة بالملفات الهمة التي تؤرق المسؤولين وعلى رأسها ملفات التجاوزات المالية المتمثلة في قضايا الاختلاس وهدر المال العام والرشوة وغيرها إضافة إلى ملفات التجاوزات الإدارية المتمثلة في شكاوى التعسف الإداري والفصل الغير مبرر من الخدمة وغيرها وقد شكلت التعاميم التي أصدرها معالي وزير الصحة دعما لهذه الإدارة لممارسة اختصاصها في بحث تلك القضايا والشكاوى وتحقيق أقصى معايير العدالة الناجزة منها ويمثل قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 190 بتاريخ الثامن عشر من شهر ذي القعدة من عام 1409 للهجرة وتعاميم معالي الوزير رقم 2900179 وتاريخ الثاني عشر من شهر ذي القعدة من عام 1436 للهجرة الأساس النظامي لمهام ونطاق عمل الإدارة العامة للمتابعة قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم 190 بتاريخ الثامن عشر من شهر ذي القعدة من عام 1409 للهجرة صدر هذا القرار بتوقيع صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران ونائب رئيس اللجنة العليا للإصلاح الإداري وتضمن تغيير مسمى وحدات التفتيش في الأجهزة الحكومية إلى وحدات المتابعة مع ربطها برئيس الجهاز وتحديد مهامها وفقا لما يلي أولا القيام بإجراءات الرقابة والتحريات اللازمة في مختلف أقسام الجهاز وما يرتبط به من وحدات للتأكد من سلامة العمل وترشيد الأداء ثانياً القيام بحملات متابعة تفتيشية لمختلف وحدات الجهاز والوحدات المرتبطة به للوقوف على مواطن القصور واكتشاف حالات الإخلال بأداء الواجبات الوظيفية أو التراخي في إنجاز الأعمال ومن ثم العمل على تصحيح المسارات وتقويم الإعوجاج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في الجهاز ثالثاً مراقبة سير العمل في الجهاز والوحدات التابعة له للتأكد من مطابقته للأنظمة واللوائح والإجراءات المعتمدة رابعاً فحص الشكاوى التي تحال إليها وفقا للصلاحيات حول المخالفات الإدارية والمالية وغيرها من المخالفات خامساً إجراء التحقيقات الأولية أو الاشتراك في التحقيقات التي تكشف عنها الرقابة وفيما يحال إليها من رئيس الجهاز أو ما تتلقاه من شكاوى من الجمهور بعد ثبوت جديتها سادساً مراقبة انتظام دوام موظفي الجهاز والوحدات التابعة له بالتنسيق مع إدارة شؤون الموظفين 7- التخاطب مع هيئة الرقابة والتحقيق في كل ما يختص بأعمال الهيئة ذات العلاقة بالجهاز وفقاً للصلاحيات المفوضة 8- العمل على تنمية وتقوية مفهوم الرقابة الذاتية لدى موظفي الجهاز 9- تنظيم وحفظ الملفات والمعلومات الخاصة بأعمال المتابعة في الجهاز بأسلوب يساعد على استخراجها بسهولة ويسر عشراً تقديم أي مقترحات من شأنها تسهيل وتحسين سير العمل في الجهاز الحادي عشر إعداد الإجراءات الخاصة بأعمال الوحدة بالتعاون مع وحدة التنظيم والعمل على تطويرها الثاني عشر إعداد تقارير دورية من نشاطات الوحدة وإنجازاتها والملاحظات والتوصيات المتعلقة بتطوير العمل بها ومن ذلك عمل إحصائيات شهرية وسنوية عن الشكاوى والمخالفات وتبويبها وتحليلها واستخلاص النتائج والدلائل ورفعها إلى رئيس الجهاز وبناء عليه صدر تعميم معالي وزير الصحة رقم 2900179 وتاريخ الثاني عشر من شهر ذي القعدة من عام 1436 للهجرة الموجه لكافة المناطق والمحافظات الصحية والمدن الطبية والمستشفيات التخصصية والمتضمن الآتي أولاً تشرف الإدارة العامة للمتابعة على إدارات المتابعة بالمناطق والمحافظات الصحية وكذلك المدن الطبية والمستشفيات التخصصية وتمكينها من الإطلاع على ما تقوم به من أعمال ومهام بصفة دورية مع التواصل المستمر معها حتى يمكن القضاء على الظواهر السلبية وعلى رأسها الفساد الإداري والمالي وكبح جماحها وتكليف مدير المتابعة بتلك المرافق من خلال منهجية ثابتة تتمثل في ترشيح ثلاثة موظفين مرفقة السيرة الذاتية لهم وترسل سريا للإدارة العامة للمتابعة ثم تقوم هذه الإدارة بمقابلة المرشحين الثلاثة واختيار الأنسب منهم إضافة إلى مساعد الله خلال معايير شخصية ومهنية تحددها هذه الإدارة لاحقا وبعدها يصدر قرار التكليف من مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالوزارة على أن يتبع مدير المتابعة المكلف اداريا إلى الجهة الوارد منها الترشيح بينما يرتبط عمليا بالإدارة العامة للمتابعة وكذلك عدم إعفاء أي مدير للمتابعة إلا بعد الرفع بالمبررات اللازمة لهذه الإدارة وأخذ موافقتها ثانيا تقوم الشؤون الصحية أو المدينة الطبية أو المستشفى التخصصي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمتابعة في كل ما يتعلق بالقضايا التي بها شكاوى مالية أو إدارية اولا بأول متمثلة في مدير المتابعة لديهم وتكون هناك كامل الشفافية في كل ما يخص هذا الشأن بما في ذلك توحيد تقارير المتابعة والشكاوى وبلاغات الفساد وغير ذلك ثالثاً لا يتم فصل أي موظف أو موظفاً من منسوبي هذه الوزارة ومرافقها إلا بعد الرفع للإدارة العامة للمتابعة بالوزارة لدراسة الموضوع ثم الرفع إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية للاستئناس برأيها القانوني رابعا التأكيد على عدم رفع أي قضية رشوة أو اختلاس أو مخالفات مالية أو إدارية لأي جهة خارج الوزارة إلا بعد رفعها للجهة المختصة بالوزارة والتمشي في ذلك بموجب التعميم الوزاري رقم 11 تقسيم خمسة ستة ثلاثة ستة ثلاثة وتاريخ الثامن عشر من شهر رجب من عام 1431 للهجرة كما صدر تعميم معالي وزير الصحة رقم 3 وتاريخ السادس من شهر محرم من عام 1437 للهجرة الموجه لكافة الوكالات والإدارات التابعة لهذه الوزارة 377870 وتاريخ السادس من شهر صفر من عام 1437 للهجرة المتضمن الآتي أولا توجيه الجهة المختصة بمتابعة دوام العاملين بالإدارات وضبط حالات الغياب والانسحاب من العمل والخروج دون إذن على أن تكون الموافقة على الاستئذان للخروج من العمل في أضيق نطاق وبموجب نموذج يعتمد من صاحب الصلاحية مع الرفع بصفة منتظمة للغياب وتجميع الساعات للتأخير في الحضور والانصراف لشؤون الموظفين لاتخاذ ما يلزم حيالها حسب النظام ثانياً مراعاة عدم تشكيل أو العرض بتشكيل أي لجان للنظر في التظلمات والشكاوى وخلافها التي يتطلب الأمر فيها التحقيق دون أن يكون بين أعضائها ممثل لإدارة المتابعة كونها المختصة حصرا بإنشاء التحقيقات ثالثا التأكيد على الإدارة العامة للمتابعة وفروعها بالقيام بإجراءات الرقابة اللازمة للتأكد من سلامة العمل وترشيد الأداء رابعا التأكيد على إدارات واقسام المتابعة على القيام بجولات المتابعة لكافة الإدارات للوقوف على مواطن القصور واكتشاف حالات الإخلال بأداء الواجبات الوظيفية أو التراخي في إنجاز المعاملات وعدم تعطيل معاملات المراجعين ومحاسبة المتسببين في ذلك أولا بأول خامسا العمل على تنمية وتقوية مفهوم الرقابة الذاتية لدى منسوب الإدارة بما يؤدي إلى تطوير الأداء وتلافي السلبيات التي تعيق الخدمة المقدمة من هذه الوزارة سواء على المستوى الفني أو المالي أو الإداري سادسا التقيد بكافة التعاميم المتعلقة بسرعة إجابة الجهات ذات العلاقة والأجهزة الرقابية وغيرها واتخاذ ما يلزم حيال ما يرد منها بكل دقة وشفافية ومتابعة كل ذلك من قبل الإدارة العامة للمتابعة وفروعها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من يتسبب في تأخير المعاملات سابعا الفصل الفوري لإدارة المتابعة من الإدارة القانونية في حالة تواجدهما كإدارة واحدة حيث أن لكل إدارة مهامها واختصاصاتها التي تختلف فيها عن الإدارة الأخرى وتكليف مدير لكل إدارة نظرا للاثار السلبيه الناتجه عن وجود الادارتين معا في اداره واحده مما يؤدي الى قصور في الاداء في اعمال الادارتين